حسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين هذا السائل يقول حسن الله إليكم هل يجوز أن أحرم من سكني في المدينة وأنا من أهل الشام للباس الاحرام الارتزال ولباس الاحرام والتهيؤ يجوز أن يكون في البيت أو في الميقات. سواء في البيت أو في الميقات كله جائز لا حرج عليك. المهم النية لا تكون إلا في الميقات نعم. هذا السائل يقول أن أباه ينهاه عن الحج وعنده المال والصحة فهل يجوز له طاعته؟ بالنسبة لحج الفريضة لا يجوز له أن يطيعه. يؤدي الفريضة ولا يطيع. والده في منعه من أداء الفريضة إلا إذا كان والده في وضع صحي أو في حالة مرضية أو نحو ذلك يضطره لبقاء ولده معه لخدمته ومراعاته حاله فهذا أمر آخر نعم وهذا يقول هل يجوز الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بالصيغة هذه اللهم صل على محمد وآل محمد عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه وكذلك عدد أنفاس الخلائق فردا فردا هذه من التكلفات التي ينشئها بعض الناس معرضين بها عما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته والنبي صلى الله عليه وسلم ناصح أمين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 وهذا السائل يقول ما رأي فضيلتكم في من رتب لنفسه أيام للدعوة إلى الله كأربعة أشهر وأربعين يوما أو ثلاثة الدعوة إلى الله لا لا, لا تخص بمثل هذا الترتيب أربعين يوم أو أربعين شهرا وهذه الزامات للنفس لا أصل لها ولكن المسلم يهيئ نفسه للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت يهيئ نفسه للدعوة إلى الله في كل وقت إذا كان مقيما في إقامته وإذا كان مسافرا في, في سفره يكون مهيئا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى في كل وقت ومن يخصصون مثل هذه التخصصات أربعين يوما وأربعة أشهر وثلاثة أيام أيضا يعتقدون في التخصيص بهذه الأيام على وجه التحديد فضيلة يعتقدون فيها فضيلة ويستشهدون على تلك الفضائل بنصوص ليست في هذا الباب ليست في هذا الباب مثلا الأربعين يوم يستدلون عليه بوعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فيكون هذه أربعين للخروج والأربعة أشهر أيضا يستدلون لها باستدلالات في نصوص ليست في هذا الباب فتحديد فضائل لأيام معينة على غير مستند شرعي هذا قول في دين الله تبارك وتعالى بلا علم وعلى كل حال المسلم يكون مجتهدا حياته كلها ان يكون ناصحا لنفسه وناصحا لاخوانه المسلمين وهذا يسال عن ان حكم حكم البكاء عند ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند استحضار مقامه هل يعد ذلك غلو اذا ذكر الانسان بفضله ونصحه ودعوته وغلبة عينه على البكاء فهذا لا شيء فيه أما تكلف البكاء وتصنعه و و وافتعاله و و و واستجلابه ونحو ذلك هذا ليس, ليس مقاما لكن إن, إن خشعت العين خشع القلب ودمعت العين لهذا الأمر أو لغيره ليس على الإنسان بأس أذكر أحد الدعات إلى الله قال مرة كنا نصلي صلاة جهريه فقرأ الإمام قول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى إلى آخر الآية يقول كان بجوار أحد العوام فبكى فاستغربتنا من بكاءه ويسألونك عن المحيظ قل هو أذا استغربت من بكائه في هذا الموضع فلما صلينا التفت عليه قلت الامام الإمام يسالونك يسألونك عن المحيظ قل هو أذا فبكيت قال ذكرت رحمة الله بنا ذكرت رحمة الله بنا حتى هذه الأمور يعلمنا إياها حتى هذه الأمور يعلمنا اياها أنه إذا حاضت المرأة نجسنبها يعلمنا الطهارة يعلمنا كل شيء فذكر رحمة الله فبكى فالإنسان قد يعرض له جوانب من الفهم ومن الفقه تغلب عينه ويخشع قلبه لا تصنعا ولا تكلفا نعم حسنا الله إليكم هذا السؤال يقول ما معنى قول الله تعالى ولو أنهم اضلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. هذه الآية في سورة النساء في الكلام على المنافقين في في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في ضمن هذا السياق قال الله سبحانه وتعالى ولو أنهم اضلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. وقوله واستغفر لهم الرسول هذا أمر في حياته عليه الصلاة والسلام أما بعد مماته فلا يكون ولهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها زوجة أم المؤمنين قال لها إن كان ذاكي وأنا حي استغفرت لك حديث في صحيح البخاري قال لها إن كان ذاكي وأنا حي استغفرت لك أي أنه عليه الصلاة والسلام بعد موته لا يستغفر لي أحدا. وقد يستدل بعض الناس على هذا بحديث ضعيف لا ليس بصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض علي أعمالكم في قبري فما كان فيها من خير حمدت الله وما كان فيها من ذنوب استغفرت لكم هذا حديث لا يصح وبعض العوام يستدلون به في طلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته وايضا بعض العوام يستدلون بهذه الآية ولو أنهم يظلمون أنفسهم جاءوك الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول ولا حجة في الآية لذلك لمن عرف سياق الآية وعرف أيضا نصوص الشريعة وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث نعم السلام عليكم هذا سهل يقول هل يجوز في حج التمتع الاعتمار عن شخص والحج عن شخص آخر متوفى لا بأس, أن لا بأس في من حج متمتع أن يجعل العمرة لنفسه والحج لغيره أو العكس أو العمرة لشخص والحج لشخص لا بأس بذلك لكن الأولى إذا كان يريد أن يبر والدا له او اما له لم يؤدوا الفريضة ان يجعل الاعتمار والحج عن شخص واحد اذا كانت مثلا والدته ماتت ولم تعتمر ولم تحج فيجعل العمره والحج لها واذا تيسر له حج قادم فانه ايضا ان احب ان يحسن إلى آخر له ذلك نعم هذا يقول أنا صغير أنه صغير في السن ولم يكن بنيته الحج ولمرض لاحق بوالديه وكبر في السن قرر أن يأتي للحج ويأتي بهم فهل هذا يؤثر على نيته في الحج؟ اعد قال أنا صغير في السن ولم يكن بنيه الحج ولمرض لحق بوالدي وكبر في السن قررت أن آتي بهم لاحج انا وهم فهل هذا يؤثر على نيتي؟ لا يؤثر بل الذي فعلته لنفسك ولوالديك خير عظيم ونسأل الله عز وجل أن يثيبك وأن يثيبنا أجمعين ونوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه الله أعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد